بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد النبي الامي ت وعلى اله وصحبه اجمعين وهو ع د ة الوفاه وما يتعلق ب ع د ة الوفاه من ا ل أ ح ك ا م ك ا ل إ ح د ا د وغير ذلك لقد عرفنا أ ن ع د ة الطلاق إ م ا أ ن تكون ب ا ل أ ق ر ا ء و إ م ا أ ن تكون ب ا ل أ ش ه ر في غير الحامل و أ م ا الحامل فعدتها بوضع الحمل و أ م ا ب ا ل ن س ب ة ل ع د ة الوفاه فهي إ م ا أ ن تكون ا ل م ر أ ة حاملا و إ م ا أ ن تكون ح ا ئ ل ة ف إ ذ ا كانت ا ل م ر أ ة غير حامل فعدتها أ ر ب ع ة أ ش ه ر و ع ش ر ة أ ي ا م ب ق و ل الله تعالى وهذه ا أزواجا ل ذ ويذرون ي يتوقون يتربطن ن منكم ن أ ب ف س ن أربعة أشهر وعشرة ه و ا ل آ ي ة و إ ن كانت م ت ق د م ة في ا ل ق ر آ ن ووردت بعدها ا ل آ ي ة ا ل أ خ ر ى وهي الاعتداد بالتنه س ن ة العدة كانت في بداية الإسلام ة و ل تعالى والذين في ن منكم اربعه لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فكان ل اشهر ل ذلك الارتداد ر أ أن أربعة ة سنة تعتد بعد بالسنة بالارتداد في و ع ش ر ة أ ي ا م إلا أن آ ي ة ا ل بالسنة ا ا د د م ت ا خ ر ة في ا ل ق ر آ ن على آ ي ة الاعتداد ل أ ر ب ع ة أ ش ه ر و ع ش ر ة أ ي ا م فربما تبادر إ ل ى ذهن ا ل إ ن س ا ن أ ن ا ل آ ي ة ا ل م ت أ خ ر ة هي التي تكون ن ا س خ ة وهذا الكلام صحيح ولكن المراد ب ا ل ت أ خ ر هو ا ل ت أ خ ر في النزول وليس ا ل ت أ خ ر في الترتيب فقد تكون ا ل آ ي ة م ت ق د م ة في النزول إ ل الا أنها متأخرة ا في ت ت ر ي في ب ل ق ر آ ن انها ل الاعتداد للوفا ك ر ي وآية م م ذ القبيل فقد نزلت أولا الاعتداد بالثنى الاعتداد ا نزلت ذلك فقد ويجب بعد بأربعة آية آية ي أشهر أ وعشرة م إلا ل ا ا أن آية ت د ا د ب أ ر ب ع ة أ ش ه ر وعشرة أ ي الترتيب م متقدمة من حيث ا في ا ل ق ر آ ن الكريم فإذن لا تنافي ة بين أ ن تكون هذه ا ل آ ي ة ن ا س خ ة وبين أ ن تكون م ت ق د م ة في ا ل ت ل ا و ة في ترتيب ا ل ق ر آ ن الكريم فقد تكون ا ل آ ي ة م ت ق د م ة في الترتيب الا انها متاخره في ر ق النزول د ر ة ع ى معرفة الأشهر ا كأن ك ت ن ة م ث ا ً و أ ر ا د ت أ ن تعتد ل ل و ف ا ة ف إ ن ه ا تعتد ب م ئ ة وثلاثين يوما ل أ ن الشهر العربيه ثلاثون يوما ف أ ر ب ع ة أ ش ه ر ب م ئ ة وعشرين يوما و ا ل أ ي ا م ا ل ع ش ر ة فيصير المجموع م ئ ة وثلاثين يوما بناء على أ ن الشهر ا ل ع ر ب ي ثلاثون يوما تعتد ثلاثين يوما للاحتياط وهذا إ ذ ا كانت ا ل م ع ت د ة ح ر ة المعتدة وأما أمة إذا كانت, حرة وأما إذا كانت أمة فعلى ما عرفنا في أ ح ك ا م ا ل ع ج ة بالنسبه ل ل ا م ة نطرد ا ل ق ا ع د ة في ع د ة ا ل و ف ا ة و ع د ة ا ل أ ق ر ا ء والحدود وغير ذلك ا ل أ م ة على النصف من ا ل ح ر ة ف إ ن ه ا تعتد بشهرين و خ م س ة أ ي ا م مع لياليها ذ إذا كانت المرأة على ع ث م ة الرجل وفي نكاحه إ ذ ا توفي تعتد ب أ ر ب ع ة أ ش ه ر و ع ش ر ة أ ي ا م إ ل ا أ ن ه ا في بعض الحالات تكون م ط ل ق ة وتكون قد شرعت في ع د ة الطلاق وبعد ذلك يتوفى عنها زوجها فماذا تعمل هل تستمر في ع د ة الطلاق أ م أ ن ه ا ت س ر ك ع د ة الطلاق وتنتقل الى ع د ة الوفاء وقد تكلمنا على قريب من هذا في تداخل العدد في الدرس الماضي إ ل ا أ ن الموضوع اليوم يختلف عن الموضوع السابق ويختلف الحكم والحال بين ا ل م ر أ ة التي طلقت طلاقا ق ت ط ل رجعيا وبين ا ل م ر أ ة التي طلقت طلاقا ق ت ط ل بائنا ف إ ذ ا طلقت ا ل م ر أ ة طلاقا رجعيا وبعد ذلك مات عنها زوجها ف إ ن ه ا تنتقل الى ع د ة ا ل و ف ا ة م ب ا ش ر ة بالاجماع كما يقول الامام ا بن المنذر اي اجمع العلماء على انها تنتقل الى ع د ة الوفاه وتسقط عنها ب ق ي ة ع د ة الطلاق ف ت ب د أ ع د ة ج د ي د ة هي ع د ة الوفاه والسبب في ذلك كما ذكرنا في الدروس الماضيه ة المرأة المطلقة زوجة ان طلاقا م رجعيا تعتبر ع في ظ الأحكام. وبناء على ذلك ف إ ن ه ا تلحقها الطلاق ويستطيع زوجها أن ي ر ان ج ع ه ه ا ما إلى آخر ا الأحكام ا ك ك من ل ث يراجعها ة ل الدروس التابقة وبناء على ذلك ت ي في توفي ذكرناها فإذا وبناء عنها و ز ه فإنها تلحقها ا د ة الوفاة وتسقط ع ن بقية عدة الطلق. وتثبت الطلق حقها في عدة الأحكام كل التي تثبت في حق التي يتوفى عنها زوجها وهي في عصمته من ا ل إ ح د ا د و ا ل س ك ن ة وغير ذلك هذا إ ذ ا كانت ا ل م ر أ ة ا ل م ط ل ق ة ر ج ع ي ة و أ م ا إ ذ ا كانت ا ل م ط ل ق ة بائنا ب أ ن كان زوجها قد طلقها ثلاثا وبعد ذلك حينما شرعت في ا ل ع د ة توفي زوجها قال ف إ ن ه ا لا تنتقل ل ع د ة الوفاء ل أ ن ه ا ليست ز و ج ة ا ل آ ن ولا يستطيع زوجها أ ن يراجعها وتختلف عن ا ل ر ج ع ي ة في معظم ا ل أ ح ك ا م وبناء على ذلك ف إ ن ه ا تكمل ع د ة الطلاق وفي نفس الوقت لا يجب عليها ا ل إ ح د ا ث وكذلك تجب لها النفقه ان كانت حاملا على التفصيل الذي سنذكره بعد قليل لقوله تعالى وإن أولاكي كنا حمل ف ف أ ن ق وقلنا ا عليهن حتى يضعنا حملهن حتى و لها ا ل ن ف ق ة إ ن كانت حاملا ل أ ن ه سياتي معنا في مباحث النفقات بعد مباحث الرضاع أ ن التي تعتد ع د ة الوفاء لا تجب لها ا ل ن ف ق ة ا ل ن ف ق ة تجب ل ل م ر أ ة من ع د ة الطلاق و أ م ا ع د ة الوفاء فلا تجب ل ل م ر أ ة ن ف ق ة فلو قلنا ان المراه التي طلاقا بائنا لو قلنا إنها تلحقها عدة, عدة تلحقها عده الوفاه فانها لا تستحق النفقه ة ولذلك ذكروا ن ا بأنها تستحق النفقة إن كانت حاملة حتى تضع حملها عدتها ليستسرق وهذا ل على الزوج ل ا تحذ وتجب ا النفقة لأنها الآن في عدة الطلاق والرجل لا علاقة له بها نهائيا لأنها بائن له في عدة ه و ب ا ل ن س ب ة ل ل م ر أ ة الحائل تعتد ب أ ر ب ع ة أ ش ه ر و ع ش ر ة أ ي ا م واما إ ذ ا كانت ح ا م ل ة ف إ ن ا ل ع د ة لا تختلف بين ع د ة ا ل و ف ا ة و ع د ة الطلاق ففي كلا الحالين تعتد المرأة في الحالين كلا المرأة الحمل تعتد وضع ف إ ذ ا وضعت حملها ولو بعد ف ت ر ة و ج ي ز ة ف إ ن عدتها تنتهي لقوله تعالى و أ و ل ا ه ا ل أ ح م ا ل أ ج ل ه ن أ ن يضعن حملهن ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم ل س ب ي ع ة ا ل ا س ل ا م ي ة وقد وضعت بعد موت زوجها ب ر ص ف ش ا ر قال لقد حللت فانتحي من ج ئ ت ي فتنتهي ع د ة ا ل م ر أ ة الحامل سواء اكانت ا ل ع د ة ع د ة طلاق أ م ع د ة وفاه تنتهي بوضع الحمل لكنه قد توجد بعض الحالات التي لا ينسب الحمل فيها للرجل كما مرت معنا بعض الصور ا ل م ش ا ب ه ة لهذا فما هو الحكم في هذه ا ل ح ا ل ة لو أ ن زوجها مات وهي حامل ولكن هذا الولد قطعا لا ينسب للزوج هل تكون عدتها بوضع ا لو مات ع د الزوج أ ش ه ر وإنما الحمل تعتد بوضع إذا كان وهو صبي ليس قادرا على الوطء ما بلغ بعد حتى لو وطئ ما تحمل زوجته ف إ ن ن ا نقطع ب أ ن هذا الولد ليس من هذا الصبي وبناء على ذلك ولو كانت المراه حامله فانها تعتد بالاشهر و و إ ن م ا تعتد ب ا ل أ ش ه ر سواء أ ك ا ن وضع الحمل بعد ا ل أ ش ه ر أ و كان وضع الحمل قبل انتهاء ا ل أ ش ه ر في كلا ل ح ا ل ي ن يكون الحكم أ ن ه ا تعتد ب أ ر ب ع ة أ ش ه ر و ع ش ر ة أ ي ا م ومن هذا القبيل ما لو كان الرجل ممسوحا وهو الذي قطع جميع ذكره و أ ن ث ي ه ف إ ن ن ا نقطع ب أ ن هذا الولد كيف من هذا الرجل وبناء على ذلك ف إ ن ا ل م ر أ ة ما تعتد بوضع ا ل الحمل و إ ن م ا تعتد ب ا ل أ ش ه ر ا ل أ ر ب ع ه مع ا ل أ ي ا م ا ل ع ش ر ة واما اذا كان الرجل مجبوبا انه ل هو الذي قطع ذكره وبقي انثياه قال هذا يمكن ان يكون الولد منه لان أ ن ذكر كالقناه ا ل م و ص ل ة للمني الى رحم المراه وما دامت الخصيتان موجودتين فقد ينزل وتحمل ا ل م ر أ ة منه وبناء على ذلك ف إ ن ا ل ع د ة تكون بوضع الحمل سواء كان قبل ا ل أ ش ه ر أو ك ا ن بعد ا ل أ ش ه ر و أ م ا إ ذ ا قطعت خصيتاه وهو الذي يسمونه بالمسلول وبقي ذكره فهل تعتد ا ل م ر أ ة بوضع الحمل فيما إ ذ ا كانت حاملا ة أم تعتد ب ل أ ش ه ر و ا ل أ ي ا م ا ل ع ش ر ة المعلومات التي كانت م ت و ف ر ة عند الفقهاء في الماضي أ و عند بعضهم اختلف الفقهاء في هذه ا ل م س أ ل ة فيها ث ل ا ث ة أ ق و ا ل المفتا به في المذهب أ ن الحمل يمكن أ ن ينسب للرجل و أ ن الولد يلحقه قالوا ل أ ن آ ل ة الجماع ب ا ق ي ة ب ن ا على تصوراتهم أ ن المني ة يتجمع في صلب الرجل وينفذ من ق ن ا ة من صلب الرجل إ ل ى ذكره بواسطه ا ل أ ن ث ي ي ن فقالوا ي ل ح ق و ا وقال فريق اخر من الفقهاء لا ي ل ح ق و ا ل أ ن المني ة إ ن م ا يتجمع في ا ل أ ن ث ي ي ن في الخطيتين ف إ ذ ا سلت الخطيتان فلا يمكن للرجل أ ن ينجب ونقطع ب أ ن هذا الولد ليس من هذا الرجل والقول الثالث هذا كله في الماضي قالوا ن س أ ل أ ه ل الخبره ف إ ذ ا قال ا ل أ ط ب ا ء ل أ ن ه يمكن أ ن ينجب ف إ ن ا ل م ر أ ة تعتز بوضع الحمل و إ ذ ا كان لا يمكنه ا ل إ ن ج ا ب ف إ ن ا ل م ر أ ة تعتز ب ا ل أ ش ه ر هذه المعلومات ا ل ق د ي م ة التي كانت عند الفقهاء كما ذكرت لكم في الدرس الماضي ج ز ا هذا م الله تعالى خيرا ه مبلغهم من العلم هذا الذي استطاعوا أ ن يتوصلوا إ ل ي ه لا نعيب عليهم هذا ل أ ن هذه ا ل ع ل و م ي ة التي كانت س ا ئ د ة في ذلك العصر وقد أ ط ل ب ت في الدرس قبل الماضي على هذا الموضوع تكرر معنا اليوم نحن اليوم نعلم ب أ ن المنيه انما يتجمع في الخصيتين ف إ ذ ا زالت الخصيتان فلا يستطيع الرجل أ ن ينجبا وبناء على ذلك إ ذ ا قطع الطب بهذا ف إ ن ن ا نقطع ب أ ن ا ل م ر أ ة في هذه ا ل ح ا ل ة تعتد ب أ ر ب ع ة أ ش ه ر و ع ش ر ة أ ي ا م لان ا ل م س أ ل ة م ب ن ي ة على م س أ ل ه ط ب ي ة وليست م ب ن ي ة على نص شرعي لو كانت م ب ن ي ة على نص شرعي لحكمنا النص الشرعي ولا مجال لنا في هذا الموضوع ولكن ا ل م س أ ل ة م ب ن ي ة على اجتهاد هل الذي سلت خصيتاه يستطيع أ ن ينجبا او لا يستطيع أ ن ينجبا في ل الناس م ا ض بعض ي كان يعلم هذه ا ل ح ق ي ق ة ولكنهم ما كانوا يقطعون بها ل ق ل ة الوسائل التي يستطيعون بواسطتها أ ن يتوصلوا إ ل ى الخطر وانما هي ظنون من ا ء على ذلك ما دام ا ل أ ط ب ا ء يقطعون ب أ ن ا ل م ن ي ة يتكون في الخصيتين ف إ ن ن ا نقطع ب أ ن ا ل م ر أ ة تعتد ب أ ر ب ع ة اشهرين و و ع ش ر ة أ ي ا م ولا يمكن أ ن يلحق هذا الولد ذلك الرجل ل أ ن ه لا يمكنه أ ن ينجب ونظير هذا كثير من العمليات ا ل ج ر ا ح ي ة التي تعمل اليوم للرجل غير للخصيتين يعني هناك عمليات ج ر ا ح ي ة ك ث ي ر ة يعملها ا ل أ ط ب ا ء اليوم لا يستطيع الرجل أ ن ينجب معها وتكون كالعقم الابدي م ن ي أنه ع أعلم أعلم عنه ن حدثني بلغني بأنه ي ما ما حاله الله أعلم. حدثني بهذا أو سوى ما ي ي س ت ط عمل أن ينجب ع عمل ع م ل ي ة ج ر ا ح ي ة ما يستطيع أن ينجب أن وهو كامل ا ل آ ل ة ولكنه ب ع م ل ي ة ج ر ا ح ي ة زال عنه ا ل إ ن ج ا ب قطعا لا مجال في هذا ولا يستطيع أ ن يرجعه إ ل ى نفسه مثل ا ل م ر أ ة التي تربط مبايضها اليوم ما تستطيع أن مرة فكت المبايض ما يمكن فإذا علمنا العملية تنجبها ثانية فإذا الجراحية تستطيع فكت أن بأن هذه العملية الجراحية لا الرجل معها يستطيع ينجب حطعا أن وهذا ك ا المرأة حاملة ن ن ت ف إ ا أيام لأننا تعتد بأربعة وعشرة نقطع بأن أشهرين ه ا ليس و ل ل د من هذا الرجل وهذا الرجل ليس من قبيل تناول حبوب ب ن ع الحمل أ و استعمال الوسائل يعني الفيزيائيه ة يعني ع ا ل و ز عن الحمل ل أ ن الرجل قد يعزل ولكن يسبق المني فتحمل ا ل م ر أ ة هذا معروف يعني ومعتاد عليه في كثير من الحالات نعم في واسطة اللوالب التي النساء بواسطة الحبوب التي تتناولها المرأة أمور كثيرة لكن الطبيب يقول معها يمكن أن تحمل. الحمل ممكن لكن أن الإمكان ضعها معها الأعم المرأة أمور تحمل هذا غير هذا. ما دامت إمكان الحمل تحمل ما دام الحمل في التي التي كثيرة الطبيب يقول غير واسطة اللوالب بواسطة الحبوب والداً الأغلب لا هذا هذا فالولد ي ن س ب في الرجل ف إ ذ ا قطعنا ب أ ن هذا الولد ليس من هذا الرجل ف إ ن ا ل ع د ة في هذه ا ل ح ا ل ة تكون ب أ ر ب ع ة أ ش ه ر و ع ش ر ة أ ي ا م هناك بعض الصور أ و بعض الحالات التي يقع فيها التباس في ا ل ع د ة كان طلق أ ح د ا ل أ ش خ ا ص إ ح د ى زوجتين سواء عينها في نفسه ف إ ن ن ا نحتاج في هذه ا ل ح ا ل ة لبيان ولو بين من التي طلقتها او لم يعين قال لزوجتيه احداكما طالق وما عين حتى الان لا بد له ان يبين ل التي ب يبين د ان عينها او يعين ا ل م ب ه م ة من ا ل م ر أ ت ي ن لكنه قبل ان يعينما نقطع ح ن ن الان بان ا ح د ى زوجتيه طالق ونقطع بان احداهما سوف تلحقها ع د ة الوفاه والطلاق يمكن ان يكون رجعيا ويمكن أ ن يكون بائنا ف إ ذ ا كان الطلاق رجعيا ً يجب على المراه ان تنتقل من ع د ة الطلاق الرجعي الى ف ا وإذا كان الطلاق ة بائناً ما تنتقل المرأة من عدة الطلاق إلى عده ة الوفاة أن بالأقراط ش ر الوفاه ع عدة د ة بالأشهر الطلاق قَطَعَ ة أُطْورُ م ن ا وبناء إ ذ ا كانت العدة أ ر احتمد ل أ ق ر ا أطول من على هذا توجد عندنا صور م ت ع د د ة لهذه ا ل م س أ ل ة التي قد تقع ف إ ذ ا طلق الرجل إ ح د ى زوجتيه ومات قبل ا ب ي ا ن أ و قبل التعيين إ م ا أ ن يكون لم ي ط أ و ا ح د ة منهما ما دخل ب و ا ح د ة منهما و إ م ا أ ن يكون قد وطئ و إ ذ ا كان قد وطئ إ م ا أ ن يكون الطلاق رجعيا و إ م ا أ ن يكون الطلاق بائنا قال ف إ ن لم ي ط أ و ا ح د ة منهما نحن نعلم ب أ ن الرجل الذي لم ي ط أ إ ذ ا طلق الرجل زوجته قبل أ ن ي ط أ ه ا فما له عليها من عده ة ما ل عليها من عدة من العبده انما تجب على ا ل م ر أ ة بسبب الطلاق إ ذ ا كان زوجها قد دخل بها كما بينا ذلك واما إ ذ ا لم يكن قد دخل بها ف إ ن ا ل ع د ة لا تجب عليها ف إ ن كان لم ي ط أ و ا ح د ة منهما اعتدتا للوفاه ل ا ر ب ع ة أ ش ه ر و ع ش ر ة أ ي ا م وكذلك إ ذ ا كان قد و ط ئ وهما من ذوات ا ل أ ش ه ر أ و ا ل أ ق ر ا ء الا أ ن الطلاق كان رجعيا ل أ ن إن كانت ستعتد ب ا ل أ ش ه ر أ و كانت ستعتد ب ا ل أ ق ر ا ء ف إ ن ه ا يجب ع ل ي ه ان تنتقل من ع د ة الطلاق الرجعي إلى عدة الى و ف فهذه ا ة ع ل كل الحالين س ت عده ت لعدة الوفاة الطلاق قلتدت واحدة وأما إذا كان الطلاق بائنا م كل ن م من ا بالأكثر عدة وفاه ة وثلاثة ا من أ ق ر ئ ا إذا كان الطلاق بائنا كل واحده منهن عليها ع د ة قطعا واحده منهن م ط ل ق ة و ا ل ث ا ن ي ة تلزمها ع د ة الوفاه لكن من التي تلزمها ع د ة الوفاه ومن التي تلزمها ع د ة الطلاق اذا قلنا لها اعتدي ع د ة الطلاق وكانت ث ل ا ث ة أ ش ه ر ل أ ن كانت تحيط في كل شهر م ر ة تكون هي وبناء ذلك يجب م المرادة ك تكون ذلك ن أن وبناء لا هي ي عليك أ ن تعتدي عدة الوفاء وهذا بالاحوى د منهما يجب عليك أن تعتد من اذا كانت ع د ة اشهر ل أ أ ك ث ر فتعتد بالاشهر و إ ذ ا كانت ع د ة اقراء ل أ أ ك ث ر ف إ ن ه ا تعتد بالاقراء حتى ت د ر ج فيها ا ل ع د ة ا ل ث ا ن ي ة ولكن متى ت ب د أ العده ب ا ل ن س ب ة لهذه ا ل م ر أ ة قال ب ا ل ن س ب ة ل ع د ة ا ل و ف ا ة ت ب د أ من الموت ج ز ا ه و ب ب ا ل ن س ب ة للاشهر بالنسبة للأقراء بالنسبة للأشهر في ع د ة ا ل و ف ا ة ت ب د أ من س ا ع ة ا ل و ف ا ة نعد أ ر ب ع ة أ ش ه ر و ع ش ر ة أ ي ا م ولكن ع د ة ا ل أ ق ر ا ء من متى نحتسبها افضل أ ن ه طلق اليوم وتوفي بعد أ س ب و ع قبل أ ن يعين أ و يبين قال ن ع ت د ب ع د ة ا ل أ ق ر ا ء من س ا ع ة الطلاق وليس من س ا ع ة ا ل و ف ا وننظر أ ي ه م ا أ ط و ل ف إ ن كانت ع د ة ا ل أ ق ر ا ء اطول لزمتهما ع د ة الاشهر و إ ن كانت ع د ة ا ل أ ش ه ر أ ط و ل لزمتهما ع د ة ا ل أ ش ه ر هذا الكلام الذي ذكرناه إ ن م ا هو في الرجل الموجود إ ذ ا مات أ و طلق ثم مات و أ م ا إ ذ ا غاب الرجل عن أ ه ل ه بسبب من ا ل أ س ب ا ب كانسجن وانقطع خبره كاصدقاء اخبار كثير من المساجين المسلمين في هذا العصر في كثير من ديار ا ل إ س ل ا م ما يعلم عنهم شيء الوحي نميت ا لا أ ح د يعلم ولا سبيل إ ل ى العلم أ و كان الرجل مسافرا و ا ن ق ط ع خبره وكثير من الناس من يسافر ولكننا ت ق ع أخباره و ل لا ندري ا ل حي هو أ م ميت ما هو حال زوجته في غيبته هل تطلق زوجته أ م هل يحكم عليه بالموت ما تطلق زوجته, بأن لمن أخذ للرجل. ما تطلق زوجته؟ هل يحكم عليه بالموت؟ بأنه زوجته بالموت على ذلك يحكم ما تعتد زوجته عدة وبناء وفاة وبعد ذلك تتزوج هذه ا ل م س أ ل ة التي يتكلم عليها العلماء في مباحث ا ل ع د ة وفي مباحث ا ل إ ر ث وفي أ م ا ك ن م ت ع د د ة من الفقه ماذا يعتبر هذا الرجل قال اختلف قول إ م ا م ن ا الشافعي رحمه الله تعالى بين مذهبيه القديم والجديد ففي الفتوى بالاتفاق الجديد الذي عليه الفتوى بالاتفاق ما يعتبر ميتا المذهب ما وتبقى ا ل م ر أ ة ز و ج ة له حتى ي س ي ق ن موته وليس المراد باليقين العلم ا ل ا س ت ل ا ح الذي شرحته لكم في محاضرات س ا ب ق ة و إ ن م ا المراد غلبه الظن ب أ ن يغلب على ظنه أ ن هذا الرجل قد مات ي غ ل بما على ل ظن ا ر أ أن ة ل ل ر ج قد مات لما هناك من القرائن والوسائل ليس لزوجته أ ن تتزوج ولا يحكم عليه ب أ ن ه قد مات إ ل ا إ ذ ا تيقنا موته أ و تيقنا طلاقه ولكن الرجل بعد أ ن غاب أ خ ب ر بعض العدول ب أ ن ه طلق زوجه ت حتى يحلها منه ولتتزوج ل أ ن ه سوف لا يرجع إ ل ى تلك الديار مثلا قال ف إ ذ ا تيقنا موته بمعنى أ ن ه غلب على ظننا موته أ و غلب على ظننا طلاقه ف إ ن ن ا نعتبر هذه المراه يعني نقول ا ل م ر أ ة اشد وبعد ذلك تتزوج و أ م ا إ ذ ا لم نتيقن فتبقى ا ل م ر أ ة على ع ث م ة ذلك الرجل وتبقى في ن ك ا ح ه ولا يجوز لها أ ن تتزوج رجلا آ خ ر و إ ن م ا قال الشافعي هذا لما رواه عن علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه أ ن ه قال امرأة ا م ل ف قال و د ت الامام تنكح حتى يأتيها أي حتى يأتيها, يأتيها ق يأتيها الخبر حال الرجل قال إ الشافعي بعد أ ن ساق هذا ا ل أ ث ر عن علي وبه نقول قال ومثل ذلك لا يقال من قبل ا ل ر أ ي ل أ ن مذهب ا ل إ م ا م الشافعي رحمه الله تعالى أ ن قول الصحابي ليس ب ح ج ة فيما يقوله الصحابي عن ر أ ي ونظر واجتهاد لأما الصحابية يشتهد وقال ا اجتهاد والشافعي يشتهد والأمر أمر اجتهاد ل أ أمر أمر م ر الاجتهاد يشتهد من ج ت ه ا ا د ص ح ا وربما ب ي كلمته ا اجتهاد ا ن ص أصوب ح ا ب ي ن ا ج ا د ا ل ش ا ف ع ل ل ك م ت ي المطيب د وقال ا كلمة ل ش ه و ر ة كيف آ خ ذ و ه م رجال ونحن رجال كيف ياخذ بقول من لو حاجته لحاجته من المحتمل لو ناظر الصحابي في أمر الاجتهاد هذا في امر ل ا ا ج ت ه هذا د في أ هذا الاجتهاد الذي اجتهد ان ل ذ ي اجتهد أ يغلبه وينتصر عليه وان أ ن يكون ل ح ق معه م و المحتمل أن يكون الحق معه الصحابي ا ل و م ج ت د يقلد مجتهد لا إلا أن إمامنا الشافعية رحمه الله تعالى قال إذا قال الصحابي قولاً إمامنا إذا رحمه أن وكان هذا القول مما لا يمكن أ ن يقال من قبل ا ل ر أ ي والاجتهاد ولا يقال إ ل ا من قبيل التوقف يعني أ ن الصحابي ة ما يقوله اجتهادا لا يقول مثل هذا إ ل ا إ ذ ا بلغه مثل هذا عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولذلك قال روي عن علي بن أ ب ي طالب أ ن ه صلى صلاه سجد فيها ست سجدات, في كل ركعة ست سجدات قد انصح هذا عن علي إن به علي قلت ل أ ن ع ل ي ليس مشرعا ولا يستطيع أ ن يعمل أ م ر عباده من تلقاء نفسه ما يستطيع أ ن يزيد في ا ل ص ل ا ة ولا يستطيع أ ن ينقص منها فلولا أ ن ه ر أ ى رسول الله يفعل مثل هذا لما فعله نهائيا إ ل ا أ ن هذا لم يثبت عن علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه ولذلك لم يقل به إ م ا م ن ا الشافعي رحمه الله فالامام الشافعي في هذه المساله قال بقول علي ل أ ن علي لم يقل هذا بناء على ر أ ي واجتهاد و إ ن م ا قاله والله أ ع ل م بناء على توقف وثانيا قول الصحابي يرد إذا لم يكن مدعما بأصول ثابتة عندنا وأما قول يوافق أو معروفة أصول والكلام طويل والأمر قول ثابتة الصحابي إذا مدعما عندنا إذا كان قول الصحابي القياسة كانت هناك يعني المسألة معروفة في أصول الفتح والكلام عليها طويل ما بها والأمر هنا قول الصحابي هنا يكن يعني أن نستطرد يرد في لم أريد مدعم وذلك أ ن ا ل أ ص ل بقاء ا ل ح ي ا ة ونحن عندنا أ ص ل من ا ل أ ص و ل ا ل م ع ت م د ة الا وهو استصحاب ا ل أ ص ل وطرح الشرك وبقاء ما كان على ما كان عليه اليقين لا يزول بالشرك ي الشريعة ع لأن أصول ل ا ا م تقضي علينا ب أ ن نقول بأن هذا الرجل مازال حيا ل أ ن ن ا تغرقن حياته وشككنا في موته واليقين لا يزول ب ا ل ش ك الاصطدقاء الحياه ولكنه في القديم قال في القديم ب أ ن ا ل م ر أ ة تتربص أ ر ب ع سنوات وربما قال بهذا القول بعض الفقهاء ا ل آ خ ر ي ن قال تتربص أ ر ب ع سنوات ف إ ذ ا لم يحضر الرجل ف إ ن ن ا نعتبره ميتا وبناء على ذلك فانها تعتد من, من انتهاء السنوات الاربع ولا نقول ان عدتها قد انتهت اننا لا نستطيع ان نحكم بانه قد مات من ساعه سفره الان غلب على ظننا انه قد مات وبناء على ذلك تعتد المراه عده الوفاه ومن ثم تتزوج رجلا اخر لكن رجع عن هذا القول ولكن رجوع الشافعي عن هذا القول القديم لا يلزم الفقهاء الاخرين فلو اجتهد مجتهد وحكم بما قضى به الشافعي في القديم وقال للمراه اعتد ي وبعد ان انتهت عدتها زوجها قال, فلو حكم بالقديم قاضي من القضاء حكم بالقديم قال ينقض حكمه في مذهبنا الجديد ينقض هذا الحكم لماذا قال ينقض حكم هذا لانه مخالف للقياس الجديد فانه لا يحكم بوفاته في قسمه ميراثه نعتبره حيا في الميراث ولا يوزعوا دلقه ولا يحكموا في ام الولد ف ت ص ي ر ح ر ة لا نقول إ ن أ م و ل د ه صارت ح ر ة ل أ ن نعتبره حيا قالوا بنا ن على ذلك لا فرق بين ا ل ع د ة وبين ا ل م ي ر ا ث وبين عدتي م الولد في ا ح ك ا م كلها م ت س ا و ي ة ف إ ن حكمنا ب أ ن ه مات ويجب علينا أ ن نحكم ب أ ن ه مات في ا ل ع د ة ومات في توزيع شركته ومات في أ م ولده فنوزع شركته ونحكم ل أ م ولده ب أ ن ه ا ط ا ر ت ح ر ة إ ل ا أ ن ن ا اتفقنا على أ ن ن ا لا نحكم ل أ م ولده ب أ ن ه ا ط ا ر ت ح ر ة بناء على أ ن ا ل أ ص ل ا ل ح ي ا ة ولا ت ع ث ق إ ل ا بيقين ولم نوزع شركته لان أ المال لا ينتقل من المورث إ ل ى المال ر إ ل ا إ ذ ا تحققنا موتا المورث فكيف م معلوم ا هو ف ا ل ر ا فكيف نفرق بين ا ل أ ح ك ا م نقول ب ا ل ن س ب ة للعده نعتبره ميتا و ب ا ل ن س ب ة للبيراث و ب ا ل ن س ب ة ل أ م الولد نعتبره حيا ا القياس الجدي هذا الحكم لهذا القاضي ما ينقض إذا ا لم ل ينقض ينقض يكن نحن م خ ف لما هو أ ق و ى منه و أ م ا إ ذ ا كان هناك قياس جلي يخالف حكم القاضي ف إ ن ن ا ننقض حكم القاضي بالقياس الجلي كما ننقض حكم القاضي في النصوص ولذلك قالوا لو ان قاضيا حكم بالمنهج القديم ف إ ن ن ا ننقض حكمه ل م خ ا ل ف ة قياس الجلي بناء على ما ذهبنا إ ل ي ه من أ ن الرجل يعتبر حيا ولكن هناك صورة هناك أخرى فيما لو حكم القاضي بوفاته بعد أ ر ب ع سنوات قال إ ن ه توفي وقال لزوجته اعتدي فاعتدت وبعد أن ا ن ت ا ج عدتها تزوجت نحن قلنا ب أ ن ن ا ننقض هذا الحكم لكننا قبل أ ن ننقض هذا الحكم تبين لنا يقينا أ ن الرجل ق د م ا حينما اعتدت المراه نحن لا نوافق على هذه ا ل ع د ة ل أ ن ه ا متى يقبلت موت زوجها وحينما تزوجت ما نعتد بهذا النكاح إ ن ه نكاح باطل ل أ ن ه ن ك ح وهي في ع ص ب ة رجل آ خ ر وعلى نكاحه لكننا ا ل آ ن تبين لنا أ ن هذا الرجل قد مات فعلا قال ف إ ن ن ا نحكم ب ص ح ة هذا النكاح بناء على ا ل ق ا ع د ة الفقهيه ا ل م ش ه و ر ة لا ع ب ر ة بالظن البيني خ ط و ا ونحن تبين لنا أ ن هذا الحكم الذي وقع بغض النظر عن كوننا نقضي به أ م لا تبين لنا أ ن ه م موافقون للواقع وصار هذا ك م س أ ل ة بيع الرجل مال أ ب ي ه ظانا حياته ف إ ن ن ا نحكم بادئ ا ل ر أ ي ب أ ن هذا البيع باطل ونحكم ب أ ن ه بيع خ ض و ل ي ا ل أ ن ه باع مال ابيه وهو يظن أ ن أ ب ا ه حي و أ ن ا كقاضي أ ق و ل هذا البيع باطل ويجب على المشتري ان يرجع ا ل س ب ع ة ويجب على الولد أ ن يرجع الثمن إ ل ا أ ن ن ي لما جئت ل أ ن ف ذ هذا الحكم القضائيه وجدت أ ن الرجل قد مات فعلا قبل أ ن يبيع الولد هذا المال فتبين لي ا ل آ ن أ ن المال قد انتقل للولد و أ ن الولد حينما باع باع ماله وان كان ع ص ا لا شك أ ن ه ع ص ا ل أ ن ه ت ج ر أ على حدود、الله. فباع مال ابيه م ع ص ي ة وعقوقا لا شك في ا ل م ع ص ي ة لكن هل هذا البيع صحيح ام باطل لأنه, لانه وافق الواقع ونظائر هذه ا ل م س أ ل ة ك ث ي ر ة في الفقه وفروع هذه ا ل ق ا ع د ة م ت ع د د ة و أ م ا إ ذ ا بان حيا ف ر و خ ر ى م ع ا ك س ة تبين أ ن الرجل حي فاننا نحكم ا ل ب ط ل ا ن النكاح الثاني ل ل ز وقد ج الأول و تكلمنا على هذا حينما تكلمنا على ع د ة عدة على ا ل طلاق ف إ ذ ا كان الزوج الثاني قد وطئها ما يجوز لزوجها ا ل أ و ل أ ن ي ط أ ه ا حتى تستبرئ وتعتد من وطئ الشبهه على ما بيناه بالدرس السابق وعما إذا وطئها فإنها ترجع إلى زوجها الأول ويتبين لنا أن هذا النكاح لم إلى قد ترجع عقد يكن ويتبين باطلا الثاني الوفاء تلزمها أ ح ك ا م ليست م و ج و د ة في ع د ة الطلاق و أ ه م هذه ا ل أ ح ك ا م هي ا ل إ ح د ا ث ل أ ن ع د ة الطلاق ليست للتفجع و إ ن م ا ع د ة ا ل و ف ا ة للتفجع على و ف ا ة الزوج فيجب على ا ل م ر أ ة إ ذ ا اعتدت ع د ة و ف ا ة أ ن تحد على زوجها في خبر ا لا ب خ ر يحد ومسلم لا ي ل ا م ر أ ة تؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر أ ن تحد على ميت فوق ثلاث إ ل ا على زوج أ ر ب ع ة أ ش ه ر وعشره ة الرجعية وأما فلا ل يجب ع ي تحداث فيستحب تحداث استحب تحداث فترة الأحكام حتى تحدى العدة يدعوها قطعا لأننا ذكرنا أنها زوجة في معظم الأحكام. وأما البائن قال لها لا يجب لها صيلة فترة العدة حتى لا يدعوها التزين إلى الفتاة معظم صيلة إلى لكنها لو زوجة يجب في لم تحدى فلا شيء عليها ما هو الإحداد؟ هو يجب على ا ل م ر أ ة أ ن تحد ما هو ا ل إ ح ج ا ز قال ا ل إ ح ج ا و ز ترك لبس مصبوغ لزينه الصبغ ة كالأحمر والأصفر والأبيض وما شاب ذ ا ألوان القانية وإما الصبغ من الألوان الأخرى قال فيجب عليها أن كالأسود لا للزينة يكون والأزرق هذا عليها الأخرى فيجب تترك لبس مصبوغ لزينة. في حديث أبي داود وسواء المعطر ل و اكان الحلية هذا الثوب المصبوغ للزين خشنا أ و كان رقيقا فليست ا ل ع ب ر ة ب ر ق ة الثوب وخشونته و إ ن م ا ا ل ع ب ر ة بلونه هل هو لون ز ي ن ة وفرع أ م هو لون حزن وتفجع ويباح من الثياب إ م ا ما لم يصبغ نهائيا من الصوف والقطن والكتان وما شابه هذا من أ ن و ا ع ا ل أ ق ب ش ة ا ل أ خ ر ى أ و ما صبغ لا من أ ج ل ا ل ز ي ن ة حتى ولو كان من حرير ولحرم والفضة على المرأة أن تلبس حلية أن ذهب سواء كان الحلي كبيرا ام ص غ ي ر ة وسواء كان للزينه ام لغيرها لما روى ابو داود والنسائي ب ا ث ن ا د حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس الحلي ولا تكتحل ولا ت خ ت ب ر وكذلك لا تلبس اللؤلؤ ولا تستعمل الطيب لا في البدن ولا في الثوب ولا في الطعام وضابط الطيب هنا هو ضابط الطيب الذي ذكرناه في مباحث الحج في الاحرام فما اعتبرناه هناك طيبا يلزم المحرم ا ل ف د ي ب ا ل ا ق ت ر ا ب منه يحرم على ا ل م ر أ ة أ ن تفعله هنا في ح ا ل ة ت ح ز ب لما رواه البخاري ومسلم عن أ م ع ط ي ة رضي الله عنها كنا م ن ه ى أ ن نحد على ميت فوق ثلاث إ ل ا على زوج أ ر ب ع ة اشهر و ع ش ر ة و أ ن نفتحل و أ ن نتطيب و أ ن نلبس ثوبا مصبوغا وكذلك يحرم عليها الافتحال بالاسم إ ل ا إ ذ ا كانت هناك ح ا ج ة ل أ ن الافتحال إ ن م ا هو ل ل ز ي ن ة أ م ا إ ذ ا كانت هناك ح ا ج ة ب أ ن كان في عينها رمد ف إ ن ه ا يجوز لها أ ن تفتحل لحديث سلمة رضي الله رضي أم عنها أ ن النبي صلى الله عليه وسلم, وسلم دخل عليها وهي ح ا د ة على أ ب ي سلمه وقد جعلت في عينها صبرا فقال ما هذا يا أ م سلمه فقال ت و صبر لا طيب فيه فقال إ ن ه يشب الوجه أ ي يوقده ويحسنه فلا تجعليه ه إلا ل ل ا و ت ح ي ن ه الا ر ا ا ق ه ليلى ا إلا تجعله ل و ا م ت ح ي ه نهارا فقال ا ل ف ق ه ا ء رضوان الله عليهم إ ن ه ا كانت م ح ت ا ج ة إليه ل ي ل ة ولذلك أ ذ ن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ل ت ع م ا ل ه ب ي ا ن ا ل ل جواز ومما أ ا رواه مسلم رضي الله عنه جاءت ا م ر أ ة إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن انها ب ت توفي ي ع ن زوجها وقد ا ش ت ك ت ع ي ن ه ا أ ث ن ك ح ل ه ا فقال لا مرتين أ و ثلاثا كل ذلك يقول لا خيب معنى ذلك أ ن ه ن ه ى عن استعمال الكحل حتى ولو كان من أ ج ل ا ل ح ا ج ة فحمل الفقهاء هذا الحديث على أ ن ه نهي تنزيل أ و أ ن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحقق ح ا ج ة البنت لهذا ا ل ا س م ي جمعا بين ا ل أ د ل ة جمعا بين ا ل أ د ل ة لما ذكرناه من أ ن ي ع م ا ل الدليلين أ و ل ى من إ ه م اهمال ل أو إ ه م ا أ ح د ه م ا ويحرم كل ما كان يؤدي إ ل ى ا ل ز ي ن ة من أ ن و ا ع ا ل أ ص ب غ ة التي كانت تستعملها النساء في الماضي والتي يستعملها النساء في هذا ا ل ع ص ل وهي ك ث ي ر ة ولا تخفى على أ ح د منا من جملتها تستعمل الماضي كانت استيذاج العبارات التي كانت في الماضي ويحرم عليها ويحرم في قال لانه يزين من وجه وهو ما يتخذ من رصاص يطلى به الوجه ليبيضه يعني وما شابه هذا من التي في الزينة ويحرم عليها وغير التي في الزينة لزسدية لفراشية يحل الأنواع المتعددة تستعمل نعم الزعفران من بالحناء من من بالنسبة بالنسبة وما وما والورث الأمور وأما تجميل شابه هذا الخضاب شابه هذا هذا قال الفراشي ذلك تتخذ وتجميل ا ل أ ث ا ث وهو ما يستعمل في البيت ويحل لها أ ن تتنظف ل أ ن تغسل ر أ س ه ا وتقلم أ ظ ف ا ر ه ا و أ ن تستحج و أ ن تزيل شعور جسدها و أ ن تزيل الاوساخ عن جسمها قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى من زياداته على المحرر وليس مما يعترض به على المحرر ن قلنا ما يقول في أ و ل قلت وفي آ خ ر ه الله اعلم اما أ ن يكون اعتراضا على الرافعي في المحرر و م خ ا ل ف ة له و إ م ا ان يكون ز ي ا د ة عليه فهذا من قبيل الزيادات على الرافعي قلت ويحل انتشاط يعني يجوز لها أ ن تستعمل المشط ويحل لها أ ن تدخل الحمام نعم إ ن لم يكن فيه خروجا محرما يعني لم تخرج من البيت سيأتي معنا أنها لا يجوز لها أن تخرج لأنه من البيت إ ن لم يكن فيه خروجا م ح ر م قال ولو تركت الاحداد ما لم ت ح د تركت الاحداد يعني ايش عصت الله تعالى في ترك الاحداد ولكن عدتها م س ت م ر ة م ن ق ض ي ة ف إ ذ ا انتهى زمن ا ل ع د ة تكون قد خرجت من عدتها ولا تتوقف ا ل ع د ة بسبب ترك ا ل إ ح د ا د حرام عليها أ ن تفارق مسكنها لكنها لو فارقت مسكنها تنقضي عدتها ولكنها تكون قد عصت الله تعالى من متى متى من ولم تعلم وبناء تبدأ تبدأ؟ تبدأ توفي على بلد بعيدة بوفاة بعد العدة؟ عدة الوفاة تبدأ؟ قال تبدأ العدة أن المرأة أشهر الوفاة قال ساعة وفاة الزوج هذا الزوجة زوجها إلا لو ستة في أشهر ولم تكن قد أ ح د ت على زوجها ولا اعتدت قال فان أ ع د ة هذه ا ل م ر أ ة قد انقضت إ ن كانت ا ل م ر أ ة ح ا ئ ل ة واما إ ن كانت ح ا م ل ة ف ت ن ق ض عدتها بوضع الحمل و إ ن وضعت حملها وزوجها مسافر ما كانت قد علمت وبعد أ ن وضعت حملها تبين لها أ ن زوجها قد توفي ف إ ن ن ا نحكم عليها ايضا ب أ ن عدتها قد انتهت بوضع حملها لأن العدة الوفاء والمرأة من تاريخ ما تعلم ان زوجها توفي فتسير عليها ا ل ع د ة وتنقضي في ا ل ق ض ا ء ز م ن ي ا وهذا الاحداد إ ن م ا هو ب ا ل ن س ب ة ل ل م ر أ ة على زوجها و أ م ا ب ا ل ن س ب ة لغير الزوج فلا يجوز ل ل م ر أ ة أ ن تحد على أ ح د ايا كان, كان الميت الميت أ ب ا ه ا ام كان أ خ ا ه ا ام كان ا ب ن ه ا أ م كان أ ي إ ن س ا ن في هذا الكون ف إ ن ه ا لا تحد عليه أ ك ث ر من ث ل ا ث ة أ ي ا م و ا ل إ ح د ا ث أ ر ب ع ة أ ش ه ر و ع ش ر ة أ ي ا م إ ن م ا هو ب ا ل ن س ب ة ل ل م ر أ ة على زوجها لما ذكرناه من الحديث الذي رواه البخاري ومسلم لا لمرأة بالله واليوم الآخر أم تحج على من تؤمن أم ميت ذكرناه رواه ثلاث يحج تحج طوق إ ل ا على زوج أ ر ب ع ة أ ش ه ر و ع ش ر ة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم